العملية التي أسأل الله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا فتحا مبينا وأن ينصرنا نصرا مؤزرا هو القادر على ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يتقبل شهداءنا إن كان هناك شهداء أبو معاه القويت رحمه الله سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل العار بسلاح الحق البتار سنحرر نقر أرض الأحاري ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذل من بعد الذل وذل سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا ردعهم. ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمض ندك معاقلهم بدوي دام يطلقهم وسنمح العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وسنمض ندك معاقلهم بدوي دام يطلقهم وسنمح العار بأيدينا وبكل القوة نرجعهم وبكل القوة نرجعهم سنخوض معارك. سنا معهم وسنمضي جموعا ردعهم ونعيد الحق الوضصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكب تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبر للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا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 ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك لا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم, وبكل القوة ندفعهم